الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع صفة وكيفية الصلاة يتجدد اللقاء عرفنا في لقاء سابقا أن الإنسان إذا أراد الصلاة يقوم مستقبلا القبنة ثم ينوي الصلاة التي يريدها والمية محلها القلب ينوي رافعا يديه قائلا الله اكبر ثم بعد ذلك يذكر ما اشاء وما اراد من اذكار استفتاح الصلاه وذكرنا منها الايه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى جلده ولا الى غيره فتعد ثانيه قبل ان يجدك والحيل الذي سطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك هو وانا من المسلمين الدعاء الثالث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اعطني من خطاياي كما يوقع الثور الابيض من التلس. اللهم اقصدني من خطاياي بالماء والثلج والبغر بقي ان اقول دعاء استفتاء فضل سنه سن يعني من يذكر عن الاستفتاء صلاته صحيحه ومن ذكره أخذ اجره وثوابه طيب بعد عن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرا بفاتحه الكتاب وماذا يذكر معك من القران قراءه الفاتحه ركن في الركعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايها صلاة لم يقرا فيها لفاتحه في الكتاب فهي خداج, فهي خداج فهي خداج فهي خداج اي غير تمام ان صلاه إذا اذا قراءه الفاتحه ركن من أركان الركعه من لم يات بها مع القدره عليها فصلاته باطله لكن خلي باب وانتبه لان الكثير من الناس قد لا يحسن قراءه الفاتحه والخطا في قراءه الفاتحه بعض العلماء يرى أنه يبطل الصلاه انتبه معايا وصلى على الاخسر الخطا في قراءه الفاتحه يرى بعض العلماء انه يبطل الصلاه لذلك لزاما على كل مسلم ان يتعلم بقراءه الفاتحه احنا حفظين الفاتح، لكن احيانا تعالى نقرا كذا ونشوفكم على اللي ممكن نغلط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم للبعض بعض لك الرحمن الرحيم غلط خطا وربما يبطل الصلاه مالك يوم الدين. تجد البعض أيضا يمسح المالك يوم الدين هذا خطأ. شو عطلت الحضانات؟ لا. مالك يوم مش مالك يوم الدين مالك. لا خطأ. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل الفتح هنا صح. البعض يقول اياك نعبد و نستعين تعالي معنى كلمه اياك ايه لو اعتقد الانسان ياك مش صارت اياك هو ضوء الشمس الاياك في اللغه هو ضوء الشمس اياك غير اياك شو الفرق ايه انا وصيت شيء يسير كانك لو قرات هذا هكذا اياك نعبد واياك نستعين يعني نعبد ضوء الشمس مش بنعبد ربنا ونستعين بضوء الشمس مش بنستعين بربنا فلست ليه اياك نعبد واياك نستعين طيب اهدنا الصراط البعض اهدنا بالسير والبعض اهدنا الصراطات محول الطه لتاء هذا كله خطأ عند بعض العلماء يقولوا انه خطاء ليه للخطا في الفتحه مش سهل يبقى نقول الصراط مش الصراط بتاء ها المستقيم ال م س الميم وراها ت السين وراها ت وتاء راء القاف البعض واخدهم كده زوقه كده هدينا صراطا مستقيم المستقيم م بابا الله لا المستقيم صراط الذين صراط خرج صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليه واللهم عليه وللوالدين محتاجين نتعلم قراءه الفاتحه لكي تصح صلاتنا اتفق هذا القدر صلى الله وسلم غائب على سيدنا محمد <تصفيق>